بسم الله الرحمن الرحيم ق ق والقران المجيد بل العجب ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب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 117. وعنى به جنات وحب الحصيد 118. والنخل باتقات لها طلع نضيد 119. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسل وثمود وعاد وفرعون وإخوان نوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد طلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد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 وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْعَذَابِ وَجَاءَ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَاسِياً وَشَهِيد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 ألقيا في جهنم كل كفار عنيد منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قَرِينُ رَبَّنَا مَا أَضَلَّتُّهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ قَالَ إِنَّا تَخْتَصِمُونَ دَيْنًا وَقَدْ قُدِمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَ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 ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتنقيان عن اليمين وعن الشمان قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عفيد وجاءت تكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور, ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد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 قال قرينه ربنا ما اطغيته قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد يوما نقول لجحنم هل امتلأت يوما نقول لجحنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوما نقول لجحنم 117. وإنما هل امتلأت وتقول هل من مديد 118. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد 119. هذا, هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ منَنْ خوش يَر الرحمن بِن الغبِ وَج أَ ب قَلْ بِّن مَنْ خش يَر الرحْمَ بِالْغبِ وَوج اذْقُلوها بِسَلَامٍ اذْقُلوها بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ فِيهَا لَهُم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 وَلا قَضِ قَالَقُونَ السَّمواتِ وَْأَرضَ وَماَا بَْهُ م فيِي سَِّةِ أيامِ وَما مَسَّن مِن الْغُوبَ تَصِْ الْعَ ماَا يَقولونَ وَتَبِّح بحَمْدِ رَبِّك تَصِْرعَ ماَا يَقولونَ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَْنَ قُلُوا عن الشَّمْت وَقَبلن وامن اللين فسبحه وادب السجود واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب